أسيوز هالموجرحة شطرة علي وفالحة سكاكينك على القابتين من غير ما تسمي دابحة من الدرجة دي لو جيب こんな感じ سف